كُلُّ شَيْءٍ عَلَيَّمْ شَرَعَ عَلَيكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ بِهِ مُحَمَّدٌ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كبر على المشركين ما تدروهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 كاندوه وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمه بيننا واليه المصير